رب امننا بما انزلته تتبع نورا سولا فوبلنا شاغي ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ فَكَوَّنَ في فِيكَ الْإِنْسَانَ مُطَهِّرًا مِنَ اللَّنَنِ كَفَؤُ وَمُطَهِّرًا مِنَ اللَّغْ فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وجاعي الذين اتبعوا كفوق ثم إلي مرجعكم فآخروا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعمنوا الصالحات ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى Allahi kama feli آدم khalaqahu min turab thumma qala nahu kum fayakoon Al-haqqu بيك فانا تكون من المنتارين امن اجك في ديوين فديما فقل تعالوا نذروا ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعلة الله على